وإن خفتوا معلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إنشاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتلوا الَّذينَ لا يؤمنونَ باللهِ ولا باليوم الآخر ولا يحرّمونَ ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكّر اتخدوا أحبارهم ورذان الجم أو موسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون